فصل قال الرزي واعلم أنه لو ثبت كون هذه المقدمة بديهية لم يكن الخفض في ذكر الدلائل جائزا لأن على تقدير أن يكون الأمر على ما قالوه كان الشرع في الاستدلال على كون الله تعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه بالجهة ابطالا للضروريات والقدح في الضروريات بالنظريات يقتضي القدح في الأصل بالفرع وذلك يجب تطرق الطعن إلى الأصل والفرع معا وهو باطل بل يجب علينا بيان أن هذه المقدمة ليست من المقدمات البديهية حتى يزول هذا الإشكال قلت ما ذكره على التقدير حق كما ذكره ولهذا يوجد عامة أهل الفطر الصحيحة ممن عرف هذا وأمثاله من العلوم البديهية والضرورية والفطرية إذا سمع كلام المتكلمين وجدال المجادلين الداعين للنظر والاستلال في دفع هذه الضرورة لم يرتفتوا إلى كلامهم بل هم أحد رجلين اما رجل عارف بحل شبهيهم وبعين تناقضها وإما رجل معرض عن ذلك إما لعجزه عن حله وإما لاشتغاله بما هو أهم عنده من ذلك وإما حسما لمادة الخوض في مثل كلامهم الباطل وهذه طريقة أهل العلم والإيمان في من يجادر الباطل المخالف للفطرة والشرعة وهذا وصاب دون ما عليه مخالفوهم من أنهم يخالفون الفطرة والكتاب بأنواع من الحجج المدعاه ثم يزعمون أنها قواطع مخالفة للشرع وأنها أصل الشرع فالقدح فيها قطف في الشرع فإن هؤلاء بدأوا الأمر وقلبوه كما بينا كما في موضعه بخلاف من قرر العلوم الفطرية البديهية والعلوم السمحية الشرعية وما وافق ذلك دون ما خالف ذلك من الهجر القياسية وإذا كان هؤلاء قد سلكوا سبيل الحق كما ذكره على ذلك التقدير لمن يكره ما ذكره دافعا لهم لا دافعا للنظر في نفسه ولا للمناظر مع غيره فقوله يجب علينا أن نبين أن هذه المقدمة ليست من المقدمات البديئيات ليست من المقدمات البديهيات حتى يزول الإشكال ليس بقول سديد ولا ينفعه ولا ينفع غيره سواء كان ناظرا أو مناظرا لان الناظر الذي بدا قلبه العلم بهذه المقدمة واضطر الاقرار بها وقد فطر عليها كيف يزول ذلك عنه بالنظر والجدل وهو قد سلم ان القضحه وهو قد سلم ان في الضروريات بالنظريات لا يجوز قال الحافظ أبو منصور ابن الوريد البغدادي في رسالتي التي كتباه الفقيه محمود الزنجاني أن أبا محمد الحافظ الحراني يعني عبد القادر الظهوي أنبأنا الحافظ أبو العلا يعني الهمداني أنبأنا أبو جعفر الحافظ سمعت أبا المعالي الجوينية وقد سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال كان الله ولا عرش وجعل يتخبط في الكلام فقلت يا هذا قد علمنا ما أشرت إليه فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال ما تريد بهذا القول؟ وما تعني بهذه إشارة؟ فقلت ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قم من باطله قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرا يقصد الفوق فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فبينه لنا لنتخلص من الفوق وبكيت وبكى الخلق فضرب بكمه على السرير وصاح بالحيرة وخرق ما كان عليه وانخلع وصارت قيامة في البسجد وتارك ولم يجيبني إلا بيا حبيبي الحيرة والدهشة الدهشة وسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون سمعناه يقول حيرني الهمداني ولهذا روى عنه أبو الفاتح محمد بن علي الطبري الفقيه قال دخلت على الإمام أبو المعالي الفقيه نعوده في مرضه الذي مات فيه بني فأقعد فقال لا أشهد علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح وإن يموت على ما يموت عليه عجائز نيز هابور رواها عنه الحسن بن العباس الرستمي الأصبهاني مفتي أصبهان ومحدثهم قال حدثنا أبو الفتح فذكرها كما ذكرها ابن الوليد فلما تكلم أبو المعاري على منبره في نفي علو الله على العرش بأن الله كان قبل العرش ولم يتجدد له بالعرش حال قام لي هذا الشيخ أبو جعفر الهمدني الحافظ فقال قد علمنا ما أشرت إليه أي دعنا من ذكر العرش فإن العلم بذلك سمعي عقلي ودعنا من معارضة ذلك بهذه الحجج القياسية فلعندك الضرورات من حيلة أي كيف تصنع بهذه الضرورة الموجودة في قلوبنا ما قال عارف قط يا ربه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام إن باطنه قصد لا يلتفت يملة ولا يسرة يقصد الفوق فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة فبين فبينها نتخلص من الفوق والتعاد قال فصح أبو المعالي وضرب على السرير وخرق ما كان عليه ولم يجب إلا بقوله الحيرة الحيرة الدهشة الدهشة وكان يقول حيرا الهمداني وذلك لأن العلم باستواء الله على العرش بعد خلق السماوات والأرض إنما علم بالسامعه أما العلم بعلوه الله تعالى على العالم فهو معلوم بالفطر الضرورية، وعند الاضطرار في الحاجات لا يقصد القلب لا يقصد القلب إلا ما يعلم كما يعلم. فقال لابن المعالي ما تذكره من الحجج النظرية لا تندفع به هذه الضرورة التي هي ضرورة في القصد المستلزم للضرورة في العلم، فعلم أبو المعالي أن هذه معارضة صحيحة. فقال حيرا الهمداني لأنه عارض ما ذكره من النظر بما بينه من الضرورة فصرخ حائرا لتعارض العلم الضروري والنظري ولأن هذه الضرورة الموجودة, الموجودة في القلوب علما وقصدا ولا يمكن أحد نزعها إلا في أحالة الفطر كما قال نبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويملسانه كما تنتج البهيمة بهيمة الجمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ وأما المناظر فإذا قال لمنازعه هذا إنما علمه بالضرورة والبديهة أو هذه المقدمة بديهية أو ضرورية عندي لم يكن له أن يناظره ببيان ما ينافي الأمر الضروري كما ذكر فإن غايته في ذلك أن يستدل بمقدمات يسندها إلى مقدمات ضرورية فلو قدر أن البديهيات تتعارض أو تعارضت عند شخص لم يكن دفعها هذا البديهي لهذا البديهي بأولى من العكس فكيف إذا كان المعارض لها أمورا نظرية مستندة إلى بدئية فلا ينقطع المناظر بمثل هذا فلا ينتفع به الراد عليه ولا ينتفع به النظر كما تقدم ولكن إذا ادعى شخص في مقدمة أنها فطرية فإما أن يعتقد كذبه أو يعتقد صدقه فإن اعتقد أنه كاذب عمل بما يعامل به مثله من الكذابين الجاهدين على ما وردت به الشريعة كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وعامه الكفار من هذا النوع وان اعتقد انه صادق فيما يخبر به عن نفسه ولكنه مخطئ لاشتباه معنى عليه بمعنى اخر او اشتباه لفظ بلفظ او غير ذلك او لخلل وقع في ادراك حسه وعقله أو لنوع هوى خالط اعتقاده فهذا طريقه أن يبين ما يزيل الاشتباك حتى يتميز له أن الذي اضطر إليه من العلم ليس هو الذي نزع فيه بل هو غيره أو يصلح إدراكه بإزالة الهوى أو الاعتقاد الفاسد الذي جعله يظن ما ليس بضروري ضروريا كما قال تعالى ونقلب أفلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طويانهم يعملون وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال تعالى وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكبرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وَلَهُمْ أعين لا يبصرون بها وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعم بَلْ هُمْ أضل أولئك هُمُ الغافلون وقال تعالى فلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أم عَلَى قُلُوبٍ أقفالها وقال إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروه عليهم عما فالمقصود أن هذا النوع من استفساطة فإن دعوى العلم الضروري فيما ليس كذلك بمنزلة إنكار الضروري فيما هو ضروري فصاحب هذا إما متعمد للكذب وإما مخطئ والخاطئ في أسباب العلم إما لفوات شرط العلم من فساد قوى الإدراك وضعفها أو عدم التصور التام لطرفي القضية التي يحصل العلم بالتصديق عند تصور طرفيها أو لوجود مانع من الأهواء الصادة عن سبيل الله فإذا كان كذلك فلا تحصل معرفة الحق إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه وإلا فمعها عدم هذين قد تنكر العلوم الضرورية أو يجعل ما ليس بضروري ضرورية والمثبتون يقولون للنفات أنتم في نفي هذا العلم الضروري لا تخرجون عن هذه الأقسام التي لا يخرج عنها مسفسط والنافون يقولون المثبتة بل أنتم المدعون للعلم الضروري مع انتفائه والمؤسس في مقام بيان أنه ليس عند منازعيه علم ضروري بما ذكروه هو لا يمكنون في ذلك وليس فيما ذكره ما ينفي ذلك فظهر انقطاعه وانقطاع نضرائه معه في أول مقام فصل قال الرزي فنقول الذي يدل على أن هذه المقدمات ليست بديهية وجهه الأول أن جمهور العقلاء المعتبرين اتفقوا على أنه تعالى ليس بمتحيز ولا مختص بشيء من الجهات وأنه تعالى غير حال في العالم ولا مباين عنه في شيء من الجهات ولو كان فساد هذه المقدمات معلوم بديهة لكان إطباق أكثر الوقلاء على إنكارها ممتنعة لأن الجمع العظيم من الوقلاء لا يجوز إطباقهم على إنكار الضروريات. بل نقول الفلاسفة اتفقوا على إثبات موجودات ليست بمتحيزة ولا حالة في المتحيزة مثل العقور والنفوس والهيول بل زعموا أن الشيء الذي يشير إليه كل إنسان بقوله أنا موجود ليس بجسم ولا جسماني ولم يقل أحد بأنهم في هذه الدعوة منكرون للبديهيات بل جمع عظيم من المسلمين اختاروا مذهبهم مثل معمر بن عباد من السلمي من المعتزرة ومثل محمد بن عمر من الرافضة ومثل أبي القاسم الراغب وأبي حامد الغزالي من أصحابنا وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يقال بأن القول بأن الله تعالى ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز قول مدفوع في بذائه العقول قلت الكلام على هذا من وجوه أحدها أن ما ذكره من المقالات من مبلغ علمه وما من الرجال وأقوالهم وعامة ما عنده ما بلغه من أقوال طوائف من المتكلمين والمتفلسفة مثل طوائف من المعتزلة والرافضة وطوائف من متفلسفة الإسلام وطوائف من متأخر أتباع الأشعري ثم إنه جعل هؤلاء جمهور القلاء المعتبرين وأمام قامة سائر أهل الملل من اليهود وأصنافهم والنصارى وأنواعهم فهو من أقل الناس معرفة بها كما تدل عليه كتبه مع أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من المشركين والصابعين فله نوع خبره بكثير من مقالات المشركين الذين صنفوا على طريقتهم في السحر وعباده الكواكب والأصنام وبكثير من مقالات الصابئين من منتالفه ونحوهم ما ليس لهم من الخبره بمقالات اليهود والنصارى الذين هم اقربوا الى الهدى وابعدوا عن الضلال من المشركين والصابئين ودينهم خير من دين المشركين والمجوس والصابئين باتفاق المسلمين ومن المعلوم أن هذه المسألة هي من أعظم مسائل أصول الدين التي يتكلم فيها عامة طوائف بني آدم فما لم يكن له خبرة بمقالات بني آدم كيف يحكم على جمهور العقلاء المعتبرين ولم يعرف من مقالات عقلاء بني آدم إلا مقالات طوائف قليلة بالنسبة إلى هؤلاء فعما إمة الإسلام للصحابة والتابعين وتابعين فلا خبرة له ولا أمثاله بمقالاتهم في هذا الباب كما تشهد به مصنفاته ومصنفات أمثاله وكذلك لا خبرة له بمقالات أئمة الفقهاء وإمة أهل الحديث والتصوف وكذلك لا خبرة له بمقالات طوائفها من متقدم أهل الكلام ومتأخريهم من المرجئة والشيعة وغيرهم ممن قد حكى أقوالهم طوائف كالأشعري وغيره فإن كتبه تدل على أنه لم يعرف مقالات أولئك بل لا خبرة له أيضا بحقائق مقالات أئمة أصحابه كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وكأبي العباس القلانسي وامثالهم بل لا خبرة له بحقائق مقالات الأشعري التي ذكرها في نفس كتبه ولهذا لا ينقل شيئا من كلام الأشعري نفسه من كتبه كالموجز والمقالات والإبانة والنمع وغير ذلك بل كثير من مقالات أئمة الأشعرية في هذا الباب وغيره من مسائل الصفات وفي مسائل القدر وغير ذلك لم يكن يخبره وكما تدل عليه مصنفاته لم يكن يخبرها كما تدل عليه مصنفاته وهو أيضا إنما يخبر من مقالات غير الإسلاميين ما يخبرهم من مقالات الفلاسفة المشائين ونحوهم ممن توجد مقالاته في كتب ابن سينا وأمثاله من الذهرية والثنوية والمجوس والمجوسي وغيرهم أو يخبر ما يجده في كتاب أبي الحسين ومعالي ونحوهم من الإسلاميين سائر مقالات الفلسفة الأوائل والأواخر فلا يخبرها، وهذا تفريط في العلم والصدق في القول والاطلاع على أخوال أهل الأرض في مقالاتهم ودياناتهم فيقال له قولك إن جمهور القلاء اتفقوا على أنه ليس بمتحيز ولا مختص بشيء من الجهات وأنه تعالى غير حال في العالم ولا مبايد عنه في شيء من الجهات وتصورك بذلك أنه ليس على العرش ولا فوق العالم ليس بصحيح إذا أراد بالعقلاء المعتبرين من يستحق هذا الاسم وذلك أن هذا القول لا يعرف عن أحد من أنبياء الله ورسله وهم أكمل الخلق وأفضلهم عقلا وعلما فلا يوجد في كتب الله المنزلة عليهم ولا في شيء من الآثارة المأثورة عنهم لا عن خاتمهم ولا عن أنبياء بني إسرائيلة ولا عن غيرهم بل الموجود عن جميع الأنبياء ما يخالف هذا القول وهو في ذلك إما نص وإما ظاهر وأنت تسلم أن هذا القول لا يؤثر عن الأنبياء وإنما يستنبط من أمور سنتكلم عليها إن شاء الله وهذا القول أيضا لا يؤثر عن أحد من أئمة الإسلام في القرون الفاضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا قاله أحد من أئمة المسلمين الذين لهم لسان صدق في أصناف الأمة الذين اتخذوهم ائمه في العلم والدين لا من أئمة العلم والمقال ولا من مشايخ العبادة والحال ولا هو قول عوام بالمؤمين الباقين على فطرتهم ولا يعرف هذا القول إلا عمن هو مجروح بنقص العقل والدين معروف بكثرة التناقض والتهافت في مقاله ولذا يشهدون على أنفسهم بالحيرة ويرجعون عما يعتقدونه إلى دين العجائز ولا يعرف في من قال هذا القول إلا من يشهد عليه بتوحشه بأنه يجحد بعض العلوم الضرورية العقلية وهذا موجود في منظرة بعضهم دع كون القائلين بمثل هذا القول ليس فيهم إلا من له في الإسلام مقالة نسب لأجلها إلى ردة أو نفاق أو جهل أو تقليد وإن كانوا قد تابوا من ذلك وهذا القدر معروف عند اهل النظر واعتبر ذلك بما ذكره أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي هو إمام المتكلمين الصفاتية وهو الذي سالك سبيله وتم به أبو الحسن الأشعري وأبو العباس القلانسي ونحوهم من المتكلمة أهل الإثبات الصفاتية وقد ذكر ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك في كتابه الذي سمبه مقالات الشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد وقد قال في كتابه بعد الخطبة التي مضمونها حمد الله على أن قام من أهل ولايته من يبين الحق بدلائله ويدحض شبه الباطل ثم قال ثم من أجل الله قدره يعني أبا عبد الله العصمي وأثنى عليه ثلاثا كثيرا أحبا لما هو عليه من إضغار كلمة المحقين ونشر أصول دين المتذينين بالتمسك بالسنة الظاهرة والجماعة القاهرة يدا ولسارا وحجسا وبيانا أنا أجمع له متفاجقة مقالات شيخ أهل الدين وإمام المحقين المستنصر للحق وأهله والمبين لحج لحجج الله والمبين لحجج الله الذاب عن دين الله بما عرفه الله سبحانه من معالم طرق دينه الحق وصراطه المستقيم السيف المسلول على أهل الأهواء والبدع الموفق لاتباع الحق والمؤيد بنصرة الهدى والرشد من فتح الله سبحانه وتعالى بفضله لأهل السنة والجماعة بما وفقه له من البيان لطرق الايضاح عن حجج المحقين في حقهم واستنصروا به وأباح لهم بما سدده فيه من مرسومه في كتبه وجدده في تصانيفه الكشف عن السبيل التي منها توصل إلى معرفة طرق التفصيل ويهتدي بها إلى مقام الدلائل بالحجج التي بها يدفع وساوس المبتدعين وتهاويس الضالين عن طريق الحق والدين المبين فصار بياره نورا وسيفا لأهل السنة وخسارا وغيظا لأهل البدعة عظمة منة الله على أهل السنة والحق بمكانه وجلت نعمه لديهم بما سربلهم من تبعانه وهو أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان رضي الله عنه وأثابه على عظيم ما أنعم عليه وبه عليهم عود فضل منه على بدء فضل إنه القريب المجيب وكذلك على أثر ما جمعت من متفارق مقالات شيخنا أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه للتقريب على من يريد الوقوف على جملة مذاهبه وأصوله وقواعده ومبانيه وما رتب عليه كلامه مع المخالفين من صنوف المبتدعه وفرق الضلالة تسهيلا على طالبه وتسيرا له ليقع له الغنية عن طلبه في متفرقات كتبه ما يعز وجوده منها وما يشتهر ويكثر ولم أخلط بما جمعته في ذلك مقالات غيره من أصحاب المتقدمين ومشايخنا المتأخرين طالبا لإيراد مقالاته فقط فإنه رضي الله عنه لكثرة مصنفاته وتوسعه في كلامه وانبساطه في كل باب من أبواب الخلاف مع المخالفين ومصادفة أيامه كثرة, أبطال كثرة أباطيل الضالين وشبه المبتدعين ونصرته في الرد على كل فريق بغاية البيان وبلوغ الإمكان كثرة مقالاته واتسعت. قال ولما كان الشيخ الأول والإمام السابق أبو محمد عبد الله بن سعيد رضي الله عنه الممهد لهذه القواعد المؤسس لهذه الأصول والمقاصد بحسن بيانه بين حجج الحق وشبه الباطل المنبي على طرق الكلام فيه والدال على موضع الوصل والفصل والجمع والفرق الفاتق لرتق الأباطيل والكاشف عن لبس ما حرف وموه فهدى الله بذلك وأرشد أراح حذاق المخالفين من المتدعة بيانه لهم واضحا وكلامه ظاهرا لافحا فجدوا في طلب كتبه وتصانيفه فحرفوها وغسلوها لئلا يبين عوار بدعيم وينكشف قبيح بواطر شبههم فتتبعوها وبذلوا فيها الأموال حتى اجتهدوا في التقليل منها فعزت وقلت ولكن ما حفظ الله من ذلك الهل الحق فيه البيان الكاشف والنور الساطع فاكتفوا بما وجدوا في التنبيه عما فقدوا وتتبعت عند ذلك فيما وجدت من كتبه وما وجدت المشايخ حكوا عنه وما انتشروا مذاهبه فجمعت جميع ذلك ورتبته على الأبواب ونسبت كل ذلك إلى كتبه رحمه الله وإلى كتب أصحابنا ومشايخنا رضي الله عنهم وجبت في بعض الفروع المتفرعة على أصول المذهب بعده على مجرى أصوله وقواعده المشورة واستوفيت في بعض الفصول كلامه فيه فأومأت إلى نكة في الباب تنبيها على طرقه في الاستدلال والاحتجاج الحق ليجمع إلى تعريف مذاهبه تعريف طرقه في بعض المسائل في اللجاج الحق والرد على المطلين خاصة في مسألة القران فإنه أورد فيها كلاما ظاهرا جليا وبدأت قبل كل شيء بما حكاه شيخنا أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري رضي الله عنه من جمل مذاهبه في الكتاب الذي جمع فيه مقالات أهل القبلة وكان غرضي في ذلك أن يعلم أن طريقة مشايخنا رضي الله عنهم مقنعة في إبانة حجج دين الله الحق وإبانة أباطيل المبتدعين والكشف عن شبه الزائغين عن الحق وأن قواعد دينهم أن قواعد دينهم وطرائقهم متساعدة غير مختلفة وأن ليس بينهم خلاف يبرأ بعضهم من بعض لأجله أو يكفر أو يفسق بعضهم بعضا وأكثر ذلك إنما يرجع إلى تقييد مطلق لرفع ابهام ولبس أو إطلاق مقيد, أو إطلاق مقيد كل شبهة ورفع تهمة وأكثرها يقول إلى خلاف في عبارة وما ضر نفسه في المعنى والتحقيق يقول فيه إلى طريق صاحبه في التفصيل ولم أشتغل في هذا الكتاب بأضغار وجه الجمع بين المقالات في المعنى وإبانة أنها ترجع إلى اختلاف عبارات وإطلاق بعضهم لعبارة منع من عبارة منعها الآخرون من غير أن يكون فيها نقض أصل أو حل عقد يوجب التضليل والبراءة وذلك أعظم شاهد على أنهم هم المعصومون وأنهم هم الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال ظاهرة بالحق لا يضرهم من ناوأهم فإن الكتاب يطول بذلك وسنفرد في آخر هذا الكتاب فصلا نفصل فيه وجوه الخلاف بينها ونبين وجه الاتفاق في القواعد والأصول وأن الخلاف فيما اختلف فيه يجري المجرى الذي ذكره وفيما احكيه الآن قبل كل شيء من كلام شيخنا بالحسن الحسن رحمه الله في كتاب مقالات أهل الغبله ما يدل على ما أقول وأن مذهب الشيخ الإمام الأوحد أبي محمد عبد الله بن سعيد رضي الله عنه هي مذاهب مشايخ أهل الحديث وإمتهم في الأصول والفروع المتعلقة بها وأنه كان مؤيد من بين الجماعة بمعونة خاصة من الله تعالى في إبانة آيات الله وحججه واظهار دليله وتبيانه فكان بين أيديهم مرتقا لهم ينفي عن أهل السنة والجماعة تحريف المبتدعة ويكشف عن تبديل الفرق المبطنة ويوضح عن هكم التمسك بالكتاب والسنة ومجالبة الهوى والبدع. وأن شيخنا علي بن إسماعيل الأشعرية إنما بنى على ما أسسه ورتب الكلام على ما هذبه وفرع على ما أصله أغير ناخذ منه أصلا ولا حال منه عقدا فوافقه الله بفضله لنشر ذلك وبسطه وتكثيره وترتيبه يقجب المستبعد ويوضح المشكلة ويحصر المنتشر حتى بلغه الله ما أراد وتم توفيقه وتم توفيقه لما قصده فرحمة الله عليهم أجمعين وجعلنا بآثارهم مقتدير ولما سنوا متبعين وبما بنوا وقاسوا وأرشدوا إليه عاملين وفيه مستبصرين إنه ولي ذلك ثم قال الفصل الأول في ذكر ما حكى شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه في كتاب المقالات من جمل مذاهب أصحاب الحديث وقواعدهم وما أبان في آخره أنه يقول بجميع ذلك وأن الشيخ أبا محمد عبد الله بن سعيد وأصحابه بذلك يقولون وبأكثر منه حتى يعلم أن الأصل في العقود واحد تصديقا لما قلنا وتأييدا لما إليه أومانا وشاهدا لما ذكرنا من نص قوله وصريح بيانه قال شيخنا أبو الحسن في كتاب المقالات بعد ذكره مقالات الإمامية والخوارج والمتزلة والنجارية في جديد الكلام قال هذا حكاية قول أصحاب الحديث وأهل السنة قال علموا أن جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله عز وجل إلى قوله ويجتربون قول الزور والمعصية والفخر ويرسنبون قول الزور والمعصية والفخر والكبر والازراء على الناس والعجب، ويرون مجانبة مريض إلى بدعة والتشاؤل في قراءة القرآن، وكتابة الآثار والنظر في قم على التواضع والاستكانت وحسن الخلق وبذل للبعروف وكف الأذى، ويرون اجتناب الغيبة والنبيمة والسعي، وتفقدون المآكولات والمشارب ويرسنبون المحرمات والشهوات. ثم قال شيخنا أبو الحسن رحمه الله عند انتهاء حكاياته ذلك عدهم وهذه جملة ما يؤمنون به ويستعملونه قال بعد ذلك وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول أيله نميل ونذهب وبالله توفيقنا قال فحقق قواعد ذلك من ألفاظه رحمة الله عليه أنه معتقد لهذه الأصول التي هي أصول أهل الحديث وأساس توحيدهم ومهاد دينهم وأنه إنما سلك بما صنف إظهار حجل الله تعالى في دينه الذي وصفه وابان خطأ المبتدحين وابطال أباطيلهم ليعرف قوة الحق والسنة وضعف الباطل والبذعة لأنه تدع من عند نفسه مخالة لم يسبق إليه أئمة الحديث من أهل السنة والإجماع وإنما أطلق وقيد اللفظ في مواضع لرفع إبهام أو لإظهار قوة في حق والإبانة حجة وكشف شبهة وكذلك قصد الشيخ أبي محمد رضي الله عنه وقد كان أوحد في معرفة الحديث والعلم بالرجال وطرق الحديث هو في شدة تمسكه بذلك يرى أن متشابه الحديث لفظا في التوحيد كمتشابه آي القرآن في مثل ذلك وأنه يحمل على الوجه الصحيح الموافق لحكم الكتاب والسنة ولم يكن غرضهم إلا الإبانة عن حجج الله تعالى وإظهار وجوه الدلالات منها على الحق وكشف تأسيس المبتدعين المبطلين المدعين على أهل السنة الباطلة والبوتان ثم قال ابن فورك فصل ثم قال شيخنا ابو الحسد رحمه الله في المقالات بعد حكاياته جملة ما عليه أصحاب الحديث على الفاظ التي ذكرناها حاكيا عن عبد الله بن سعيد رحمه الله تعالى بالألفاظ التي نذكرها الآن فقال رحمه الله وأما عبد الله بن كلاب رحمه الله وأصحابه رضي الله عنهم فإنهم يقولون بأكثر مما ذكرنا عن أهل السنة ويثبتون أن الله عز وجل لم يزل متكلما جوادا واعاد عند ذلك بعض ما جرت حكايته جملة تحقيقا وتأكيدا فقال وهم يقولون يعني عبد الله بن كلاب أصحابه إن لله عز اسمه علما وقدرة وحياة وسمعا وبصرا وعظمة وجلالا وكبريان وكلاما وإرادة صفات لله تعالى لم يزل بها موصوفا ولا يزال بها موصوفا ويقولون أسماء الله تعالى وصفاته لا يقال هي هو كما قال بعض المعتزلة ولا يقال هي غيره كما قال للجهمية ولا يقولون العلم هو القدرة ولا يقولون إنه غير القدرة ويزعمون أن الصفات قائمة بالله عز وجل وأن الله تعالى لم يزل راضيا عن من يعلم أنه يموت مؤمنا وساخطا على من يعلم أنه يموت كافرا وكذلك قولهم في الولاية والعداوة والبغض والمحبته وكان يقول في القدرة كما حكيناه عن أهل السنة والحديث وكذلك قوله في أهل كبائر وكذلك قوله في رؤية الله تعالى بالأبصار وكان يقول إن الله لم يزل ولا زمان ولا مكان قبل الخلق وأنه على ما لم يزل عليه وهو مستوى على عرشه كما قال عز وجل وأنه فوق كل شيء لا بحد ولا مماسة أو مفارقة بعزلة وتحيز ثم قال أبو بكر بن فورك فصل وهذا آخر ما حكاه شيخنا أبو الحسن رحمه الله من مقالات أصحاب الحديث ومقالة الشيخ أبي عبد الأبي محمد عبد الله بن سعيد ومقالات أصحابه وقال إنه بجميع ذلك يقول وإليه يذهب وقال في الجملة إن أصحاب عبد الله بن كلاب بأكثر من ذلك يقولون فكشف جملة ما حكيناه أن الأمر على ما رتبناه عند مشايخنا وأن بعضهم يتولى بعضا وأن ليس بينهم خلاف يقتضي عند واحد منهم التكفير والتضليل وأنهم يعتقدون بأصل واحد مهتدون بطريقة واحدة هي ما صححه كتاب الله وشيلت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به السلف الصالح رضي الله عنهم وانهم لم يبتدعوا مقالة ولا أحدث مذهبا لا يترتب على أصل من هذه الأصول وهذه الجمله مفيدة في هذا الباب التي يذكر فيها على التفصيل مسائل الخلاف ويبين مراتبها ويذكر ترتيب الكلام فيها وأنها في الحقيقة كما أمأنا إليه في أنه ليس بشيء من ذلك خلاف ينقض أصلا ثابتا ويرفع عقدا واجبا ويوجب التبرية والتضليل وكيف يقع بينهم خلاف في ذلك مع اتفاقهم على أنهم ينصرون العلم الظاهرة وما عليه الألسنة مطبقة والكلمة عليه مجمعة وإنما تفردت شرذيمة من كل فرقة بمقالة ابتدعوها نصرة لباطلهم وتمسكا بما أدهم إليها هواهم واقتضى لهم طلب الدنيا وإثارا لعقد رياسة على طغام مثلهم ليظهر لخلافهم مباينة فيذكر بخذلان من الله وهرمان قلت هذا الذي ذكرناه والفضل أي ذكر المنفورك التي نقل بها ما ذكره وهو في الغالب نقل ألفظ بالحسن الحسن من كتاب المقالات وفي مواضع أغير كلامه بزيارة ونقصان تارة غلطا وتارة عمدا باجتهاده لإذقاده أن الصواب هو الذي ذكره دون ما وجده فيما ذكره أبو الحسن وسنذكر إن شاء الله تعالى ألفظ بالحسن بعينها في كتاب المقالات وألفظه أيضا فيما صنفه أيضا بعض المقالات حتى يتبين الأمر على حقيقته فإن المقصود هنا إنما هو ذكر ما يحكيه أبو بكر بن فورك عن أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وذكر هذه الجملة لأنها أصل لما يحكيه عنه من التفصيل فغلطه في هذا النقل قوله عن أبي الحسن أنه ذكر عن أصحاب ابن كلاب أنهم يقولون بذلك وباكثر وإنما لفظ أبي الحسن أنه قال وأما أصحاب عبد الله بن سعيد الخطان فإنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن أهل السنه ويثبتون أن الباري لم يزل حيا عالما قادرا سميعا بصيرا عزيزا عظيما جليلا كبيرا كريما مريدا متكلما جوادا ويثبتون العلم والقدرة إلى آخر ما ذكر فذكر أبو الحسن أنهم يقولون بأكثر ما يقوله أهل الحديث لا بكله وأنهم يريدون هذه الأمور فذكر عنهم زيادة في شيء وتركا لشيء لم يقول إنهم يقولون ما يقوله أهل الحديث وبأكثر منه ولكن قد يتصحف في الخط بأكثر مما حكاه لسقوط الميم في الخط أو لاندماغها في الخط وكيف يقول أبو الحسن ذلك وقد حكى عن أهل الحديث أنهم يقولون الإيمان قول عمل وأنه يزيد وينقص وابن قد حكى عن ابن كلاب الإنكار أن يكون العمل إيمانا وأن الإيمان يزيد وينقص وأشياء أخر إذ كان من المرجئة وأيضا فابن فورك قال قال الشيخون في كتاب مقالات بعد ذكره مقالات الإمامية والخوارج والمعتذلة والنجالية في جديد الكلام قال هذه حكاية قول أصحاب الحديث وأهل السنة فاختضى ما ذكرهم ابن فورك الحسن لم يذكر مخالفا لهم ذكره بكلام إلا هذه الأصناف الأربعة وليس كذلك بل قد ذكر أبو الحسن عشرة أصناف وقال في أول كتابه هذا ذكر الاختلاف اختلف المسلمون عشرة أصناف الشيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والضرارية والحسينية والبكرية والعامة وأصحاب الحديث والكلابية وأصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب بن القطان ثم ذكر أصناف الشيعة ثم أصناف الخوارج فلما فرق قال آخر مقالات الخوارج أول مقالات المرجئة فذكرهم اثنتين عشرة فرقة ثم بعب فرغ منهم قال هذا شرح قول المعتزلة في التوحيد وغيره وذكر أقويل المعتزلة وفي ضمنها قال هذا شرح اختلاف الناس في التجسيم ثم قال ذكر قول الجهمية ثم قال ذكر الضرارية أصحاب ضرار بن عمرو ثم قال ذكر قول الحسين بن محمد النجار وهؤلاء الثلاثة يوافقون المعتزلة في الصفات في الجملة دون القدر ومسائل أبي عبيد والإيمان ثم قال ذكر قول البكرية أصحاب بكر بن أخت عبد الواحد ثم قال هذه حكاية قول قوم من النساك ثم قال هذه حكاية قول جملة أصحاب الحديث وأل السنة ثم قال فأما أصحاب عبد الله بن سعيد الى آخره ثم قال ذكر قول زهير الآثري وذكر قول معاذ التومري ثم قال هذا آخر الكلام في الجليل ذكر اختلاف الناس في الدقيق ولكن ابن فورك لميله ولكن ابن فورك لميله وميل ابن كلاب إلى قول المرجعة يذكر ذلك لألا يظهر ما خالف فيه أهل الحديث وأيضا فقد ذكر أبو الحسن عن أهل الحديث في القرآن والنزول والمجيء والقرب والرضى والسخط والجدل وغير ذلك ألفاظا هي معروفة عندهم صنف ابن فورك فيما نقله من نقل الأشعري عنهم هذا مع أن الذي ذكره الأشعري عنهم فيه مواضع ذكرها بتصرف واجتهاد فإن كلام إمة الحديث في هذه الأبواب في كتب السنة والأثار متوترة عند من يعرف ذلك وأيضا فلفظ الأشعري في كتاب المقالات عن ابن كلاب أن الباري لم يزل ولا مكان ولا زمن قبل الخلق وأنه على ما لم يزل عليه وأنه مستوى على عرشه كما قال وأنه فوق كل شيء تعالى فزاد ابن لا بحد ولا مماس أو مفارقة بعزلة أو تحيز وهذه الألفاظ موجودة هي أول هي أو ما يوجب الإثبات في كلام ابن كلاب كما سياتي لكن اللفظ الذي نقله الأشعري عنه وما تقدم فقط وابن فورك هو المصنف لكتاب تأويل ما ذكره من الآيات والاحاديث في الصفات وعلى كتابه يعتمد هذا المؤسس أبو عبد الله الرازي وغيره إذ هو أجمع كتاب صنفه المنتسبون إلى أشعري في ذلك ولهذا ذكرنا ما نقله هو عن إمتي في هذا الباب ليكن في ذلك هدى ورحمة لمن يريد الله له ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد ذكر أبو بكر بن فورا فصولا من كلاب ابن كلاب في مصنفاته مثل كتاب التوحيد وكتاب الصفات وكتاب على المرسي ونحن نعود إلى ما أشرنا إليه وهو أن القول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه إنما ذهب إليه شر ذيمة من الناس أهل البدع خلاف ما يزعم الرازي وأمثاله أن ذلك قول جمهور الوقلاء المعتبرين قال ابن فورك وقال يعني ابن كلاب في كتاب الصفات في بيان القول في الاستواء ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة الله من خلقه وخيرته من بنيته وأعلمهم جميعا به يجز قول الأين ويقوله ويستصوب قول القائل إنه في السماء ويشهد له بالإيمان عند ذلك وجهم ابن صفوان وأصحابه لا يجزون الذي زعموا ويحيلون القول به. قال ولو كان خطا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالانكار له وكان ينبغي أن يقول لها لا تقول ذلك فتوهمين أنه عز وجل محدود وأنه في مكان دون مكان ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه هو الصواب دون ما قلت كلا لقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بما فيه وأنه أصوب الأقاويل والأمر الذي يجذب الإيمان لقائله ومن أجله شهد له بالإيمان إلا شهد لها بالإيمان ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قال وكيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق به وشاهد الله ولو لم شهد لصحة مذهب الجماعة بهذا الفن خاصة إلا ما ذكرت من هذه الأمور لكان كان فيه ما يكفيه كيف وقد غرس في بنية الفطرة وتعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء ابين منه ولا اوجد بل لا تسأل أحد من الناس عنه عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول أين ربك إلا قال في السماء إن افصح أو اوم بيده أو أشار بطر فيه إن كان لا يفصح لا يشير إلى غير ذلك من ارض ولا سهل ولا جبل ولا رأينا أحدا داعيا له إلا رافعا يديه إلى السماء ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم فتاهت العقول وسقطت الأخبار واهتدى جهم وحده وخمسون رجلا معه نعوذ بالله من مضلات الفتن قال ابن فورك فقد حقق رحمه الله في هذا الفصل شيئا من مذاهبه أحدها إجازة القول بأين الله في السؤال عن. وثاني صحة الجواب عنه بأن يخالف السماء والثالث أن ذلك يرجع فيه إلى الإجماع من الخاصة والعامة قلت فقد ذكر أبو محمد بن كلاب أنه لم يخالف الجماعة في ذلك إلا نفر قليل يدعون أنه أفضل الناس جامع عدد قليل معه وذكر أن العلم بأن الله فوق فطري مغروز في فطر العباد اتفق عليه عامتهم وخاصتهم قال أبو بكر بن فورك عقب هذا وعلم أن هذا ليس بمخالف لما قال في كتاب التوحيد لأنه ليس يقول إنه في السماء إلا اتباع للفظ الكتاب في قوله عز وجل من من في السماء على معنى, أن فوقها على معنى أنه فوقها ورد ذلك إلى قوله تعالى على العرج استوى فمن توهم عليه أنه يقول إن الله في مكان دون مكان أو في كل مكان فقد اخطا في توهمه فقلت أما قول النفورة أنه إنما قال ذلك اتباعا للسمع الوارد من لفظ الكتاب فليس كذلك لأنه قرر أولا ذلك بالسنة ثم قال والكتاب ناطق به وشاهد الله ثم قال ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ما ذكرنا من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي كيف وقد غرس في بنية الفطرة وتعارف الأدميين من ذلك ما لا شيء ابين منه ولا اوكد لأنك لا تسأل أحد من الناس عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول أين ربك إلا قال في السماء إن أفصح أو ما بيده أو أشار بطر فيه إلا لم يفصحه لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا ساه ولا جبل ولا رأينا أحدا داعيا له إلا رافع عن يديه إلى السماء فقد ذكر أنه مغروز في فطر الناس كلهم ومعارفهم في هذا الباب ما لا أبيان منه ولا اوكل وهو اتفاق الخلائق كلهم إذا سئلوا أين الله؟ قالوا في السماء بالعبارة عنه أو الإشارة إليه وكذلك هم متفقون على الإشارة باليدين في دعائه للسماء. السماء فهذا منهم بأن القول بأنه في السماء والإشارة إليه سبحانه في الدعاء وغير الدعاء أمر متفق فيه بين الناس وأن ذلك عندهم من المعارف الفطرية الغليزية فكيف يقال قولهم إنه في السماء ليس إلا لمجرد اتباع لفظ القرآن؟ وقد ذكر ابن فورك أن مقام هذا دل على ثلاثة أمور أحدها إجازة القول بأين الله في السؤال عنه والثاني أنه دل على صحته الجواب عنه بأن يقال إنه في السماء والثالث أن ذلك يرجع فيه إلى الإجماع من الخاصة والعامة فكيف يقول بعد هذا منصف يظن أنه يقول إنه في السماء إلا اتباع الكتاب وقد ذكر أن هذا إجماع من المؤمنين والكفار والعرب والعجب فهل ما يكون بهذه المنزلة لا يقال إلا لمجرد التوفيق على لفظه؟ وقد ذكر ابن فورك من كلامه في غير هذا الموضع ما يبين أنه كونه فوق العالم صفة معلومة بالعقل لا تتوقف على السامع وإنما المعلوم بالسامع استواءه على العرش قال ابن فورك فصل آخر في بيان تحقيق قوله إن إطلاق وصفه سبحانه وتعالى بأنه فوق واجب من كلام ذكره في كتاب الصفات في باب الاستواء على العرش قال قد قلنا ونقول وإنه لو لم يأتي الخبر أنه على العرش لما قلنا ذلك ولكننا كنا نقول إنه عز وجل فوق كل شيء لم يكن بين الطبقين قال ابن فورك وقال في هذا الباب من هذا الكتاب عند تفسير الاستواء عند الاستواء هو العلو وانما سمي العلو استواء لعلة المستوى عليه إذ لم يكن فوقه شيء فقوله استوى على العرش هو أن الله سبحانه وتعالى قد كان ولا شيء غيره ثم خلق العرش فجعله أعلى خلقه فقيل هو مستوى عليه لما كان عاليا عليه لم يكن بين طبقتين فيكون فوقه شيء وليس هو مماس للعرش قال ابن فورك فبين هذا من قوله فبين هذا من قوله إنه يطلق الاستواء الخبر الوارد والقول بأنه فوق لنفي كونه بين طبقتين لا معنى القهر والاقتدار خلافا لقول من يزعم من المخالفين إنه فوق بمعنى القهر والغلبة والقدرة والعزة والعظمة فحسب قلت أما الاستواء فقد ذكر أنه صفة خبرية سمعية وأما القول بأنه فوق فإنه لم يجعل معناه سلبيا بل جعل السلب دليلا على الفوقية فقال ولكن نقول إنه عز وجل فوق كل شيء لكي لا يكون بين الطبقتين فأخبر أنه أثبت الفوقية لأن لا يلزم أن يكون داخل العالم أو خارجه اثبت أنه خارجه فاثبت انه خارجه لئلا يلزم أن يكون داخله او لو امكن ان لا يكون بين طبقتين ولا يكون فوق العالم لم يكن نفي احدهما دليلا على ثبوت الاخر كما يقوله النفاء وقد صرح بهذا في غير موضع قال ابن فورك فصل من كلامه في زيادة تحقيق في هذا القول قال في باب مسألة الجمية في المكان في كتاب التوحيد يقال لهم إذا قلنا الإنسان لا مماس ولا مباين للمكان فهذا محار فلابد من نعم قيل لهم فهو لا مماس ولا مباين للمكان فإذا قالوا نعم قيل لهم فهو بصفة المحال من المخلوقين الذي لا يكون ولا يثبت إلا في الوهم فإذا قالوا نعم قيل فينبغي أن يكون بصفة المحال من كل جهة كما كان بصفة المحال من هذه الجهة وقيل لهم أليس لا يقال لما ليس ثابتا في الإنسان مماس ولا باين؟ فإذا قالوا نعم قيل فأخبرون عن معبودكم مماس هو أو مباين فإذا قالوا لا يوصف بهما قيل لهم فصفة فصيف إثبات الخالق كصفة عدم المخلوق فلما لا تقولون عدم كما تقولون الإنسان عدم إذا وصفتموه بصفة العدم وقيل لهم إذا كان عدم المخلوق وجودا له كان جهل المخلوق علما له لأنكم وصفتم العدم الذي هو للمخلوق وجودا له فإذا كان العدم وجودا كان الجهل علما والعجز قوة فقد بين في هذا الكلام أن يقال في الباري ليس بمماثل ولا مباين فينفي عنه الوصفات المتناقضان اللذان لا يخلو الموجود منهما جميعا كما هو معلوم بصريح العقل فهذان ونحوهما متضادان في الإثبات وفي النفي جميعا وذكر على ذلك ثلاث حجج أحدها أن انتفاء هذين جميعاً ممتنوا في حق الإنسان محال فإن جاز وصفه بهذا المحال جاز وصفه بغيره من المحالات قلت وهذا الإلزام مثل أن يقال لا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا حي ولا ميت ونحو ذلك كما يقول الملاحدة فينفون المتقابلات الحجة الثانية أن سلب هذين جميعا يوصف به المعدوم الذي ليس بثابت في الإنسان فإذا وصفوا بهما المعبود فقد جعلوا ما وصفوا به الثابت في حق القالق كما وصفوا أنه العدم في حق المخلوق فإذا جاز يوصف بما هو صفة المعدوم في حق المخلوق لازم أن يوصف بنفس العدم كما يوصف المخلوق بأنه عدم إذا وصف بصفات العدم الحجة الثالثة أنه إذا جاز أن يقال إذا كان ما هو صفة عدم في حق المخلوق وجودا في حقه جاز أن يكون ما هو جهل في حق المخلوق علما في حقه وما هو عجز في حق المخلوق قدرة في حقه وجماع هذه الحجج وصفه بالمحال ووصفه بالمعدوم وصفه بضد صفات الكمال وهو الجهل والعاجز لربهم حين جوزوه وأخلوه عن المماثة والمبايلة مع قولهم بأن هذا ممتنع في الوجود غيره ففرقوا بين الواجب والممكن في الخلو عن النقيضين من جهة المعنى حيث جعلوه ثابتا لهذا منتفعا عن هذا فلزمهم مثل ذلك في نظائره وهذه حجج قوية من أجود المقاييس العقلية لمن فهمها وهذا لأن كون الشيء القائم بنفسه غير مماثل لغيره ولا مباين له لما كان ممتنعا في بديهة العقل والدعى الجهمي إن كان ذلك في حق الله تعالى لزمه أن يجوز كل الممتنعات التي تداظره وكذا ذكر الإمام أحمد في أثناء رده على الجهمية لما تكلم على معنى معه في القرآن قال فلما ظهرت الهجة على الجهمي بما على الله عز وجل أنه مع خلقه في كل شيء قال هو غير مماس للشيء ولا مباين الله فقلنا للجهمي إذا كان غير مباين أليس هو مماس؟ قال لا فقلنا فكيف يكون في كل شيء غير ماس للشيء فلم يحسن الجواب فقال بلا كيف فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم فقلنا له إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والكرسي والواء قال بلى قلنا وأين يكون ربنا قال يكون في كل شيء كما كان حيث كان في الدنيا في كل شيء فقلنا فإن في مذهبكم أنما كان من الله على العرش فهو على العرش وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة وما كان من الله في النار فهو في النار وما كان من الله في الهواء فهو في الهواء فعند ذلك تميّذ الناس كذبهم على الله جل وعلا وقال أيضا اليمام أحمد إذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان فقل له أليس كان الله ولا شيء فيقول نعم فقل وحين حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه فإنه يصير إلى ثلاثة اقاويل لا بد له من واحد منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر حين زعم أنه خلق الخلق والشياطين وإبليس في نفسه وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا ايضا كفر حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قد رديء في, في كل مكان وحش قادر. رديء وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع من قوله كله أجفع وهو قول أهل السنة فبين أن كون المخلوق إما داخلا في الخالق أو خارجا منه تقسيم ضروري لا بد من القول بأحدهما وكذلك كون الخالق إما داخلا في الخلق أو خارجا منهم وأنه إذا كان كذلك فالقول بدخوله في الخلق أو دخول الخلق فيه ممتنع فتعين أنه خارج من الخلق والخلق خارجون منه فقول الإمام أحمد إذا كان غير مبين أليس هو مماس استفهام إنكار يتضمن أن العلم بمباينته إذا لم يكن مماسا علم ضروري لا يحتاج إلى دليل بل ينكر على من نفاه ولهذا لما نفى الجهمي قال قلنا فكيف فقال بلا كيف قال فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم وذلك لأن الصفات السمعية المعلومة بإخبار الرسل عليه السلام يقال فيها بلا كيف لأن نحن لم نعلم بعقولنا كيفيتها لعدم علمنا بذلك وكذلك ما علمنا بعقولنا أصله دون كيفيته حسر أن نقول فيه بلا كيف أي نعلم ثبوت هذا الأمر ولا نعلم كيفيته فأراد الجميع أن يستعمل ذلك فيما علمنا انتفاءه بفطرة عقولنا وادعى خلو الموصوف عن النقيضين في المعنى جميعا الذين هما ضدان في النفي كما هما ضدان في الإثبات فلما قيل له كيف ذلك أي كيف يعقل قال بلا كيف وهذا إنما ينخضع به الجهال الذين لا يفرقون بين الشيء الذي علمنا انتفاءه أو لم نعلم انتفاءه أو لم نعلم ثبوته إذ ادعى المدعي ثبوته وقال بلا كيف لم يقبل وبين الشيء الذي علمنا ثبوته ولم نعلم كيفيته إذا قيل له بلا كيف حقا فما ما ذلك أن خلوه عن هاتين الصفتين لو كان كما ادعاه الجهمي لكان معلوما عنده بالعقل إذ العقل هو الذي دل عنده على هذا السلب لا يقول إن السمع جاء بذلك فما كان إنما علم بالعقل فقط والعقل يحيله لم يقل فيه بلا كيف كسائر الممتنعات وهذه السبيل التي حكاها الإمام أحمد عن الجهمية هي التي سلك هذا المؤسس وأمثاله فانه ادعى فيما ذكره من هذه الحجر العشر جواز وصف الضب بأنه لا داخل العالم ولا خارجه وما في ضمن ذلك من أنه لا مماس ولا مباين ونحو ذلك مدعيا أن العلم الإلهية لا ينفي ذلك ولم يحسن الجواب أي لم يكن له جواب يحتج به على إمكان قوله وإمكان أن يكون معقولا ولهذا لم يكن فيما ذكره الرزي حجة على إمكان ما ذكروه في نفسه ولا إمكان أن يكون معلوما ينتهي هنا مجلس هذا على خير نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته